تالحرام يتبون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات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 أنكم شناء قوم على ألا تعذلوا إعذلوا هو أقرب للتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 ولقد أَخَذَ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث ما منهم مثني عشر نقيبة وقال الله إني معكم. لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتمهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم لاكفرن عن قوم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضيهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن أخذنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع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 وللله ملك السماوات والارض وما بينهما والليه المصير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتوره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 وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإني وأنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 لئم بسقت إلي يدك لتقط لي ما أنا بباسيط يدي إليك لأقط لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبو بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليتذوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هو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 ما عون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تتوه فحذوه ومن يرد الله في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 وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور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 مَا سَوَّقَ شَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والأذن بالأذن والانف بالانف والاذن بالاذن بالسن والجروح قصاص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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من الثورى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا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 إلى الله مرجعكم جَمِيعًا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بِمَا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وَاحْذَرْهُمْ أَن أَنْتَنُوكَ وَاحْذَرْهُمْ أَيَّ أَنْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كثير من الناس لفاسقون، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاءٌ فَإِذَا ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيَسْبَحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين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 كنت مؤمناً وإذ ناديتهم إلى الصلاة التقوذها هزوا ونعرف ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.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 والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعذوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون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 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يُنفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أن إليك من ربك طغيان وكفر وألقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله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 نعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم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 إلى إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أُنزل إليك من ربك طغيان وكفر، فلا تأس على القوم الكافرين.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 ذب وفريق قتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَوَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ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 ولو كانوا يؤمنون بالله ونبي وما أنزل إليه متخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لا تجدن ناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولتجدنا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا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 وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْفَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَ وَالْقَلَائِدِ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 أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا هتديتم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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله ولا نكتب شهادة الله إن إذا لمن الآثمين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 فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن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 لمنها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مرية ما اللهم ربنا أنزل علينا ما السماء تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا واية منك تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين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 119. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتهم